بسم الله الرحمن الرحيم قلنا سورة المجادلة أو المجادلة. بس لاحظوا إحنا بن بقاب بقول المجادلة من بلا غلط المجادلة سورة المجادلة أنها يعني بسم يعني المرأة التي جادلت النبي. بس لاحظوا مكتوبة بالكتاب الكسرالدال سورة المجادلة صفحة خمسمائة سينان وأربعين. الحمد لله رب العالمين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 إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير ركبة فتحرير ركبة من قبل أن يتمسى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 وَإِذَا قيل انشجوا فانشجوا يرفع الله الذين آمَنُوا منكم والذين أُوتُوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أَيُّهَا الذين آمنوا إِذَا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر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 ألم تر إلى الذين تولوا قوما رضبا الله عليهم رضبا الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون عد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون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 انا قلنا بنقرأ الصورة قبل يقول الناس يتأملوا يبسر واذا يفهمه يتأمل ويتدبر فالمعنى يدري واذا يفهمه واذا ما بيفهمه واذا يفهمه واذا يفهمه واذا يفهمه حاجة قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها هنا قالوا في عصر النبي في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصلت حادثة يعني احد الرجال قالوا أوس بن الصامت كان راء امرااته خاله بن ثعلبه فيعني بتصلي او راك ورجعك عجب شيء منها واراد حاجه منها اراد المساس وهي كانت مشغوله ام دريش رفضت رضب وقال انت علي كظهر امي ذهبت الى رسول الله وكان هذا الكلام كنت تقول انت علي كظهر امي كان عند العرب يستعملوه الطلاق اذا اجى يطلق حتى الطلاق يعني, يعني, يعني من اشد انواع الطلاق اذا اشتي واحد يطلق امراته يقول يعني انت علي ظهر امي فقال لها هذا الكلام ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وشكت يعني اخبرتي بما حصل وانها قالت يعني قالت هي يعني تحب هذا الرجل وهو يحبها يعني ما بينهم اي اختلاف لكن حصل هذه الحادثه وقال لها هكذا ف يعني وأيضا قالت أنا يعني, يعني الآن أصبحت كبيرة قالت كبر سني ونثرت له بطني يعني قد معهم أولاد مدريكام وقال حتى في بعض الروايات ولي أولاد أو صبية إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه باعوا في يعني مشكلة في يعني الفراق بيكون مشكلة وقالوا بعض الروايات أن الرسول قال ما أراتي الا حرمتي على فأخذت تشكو إلى الله يعني بتدعي الله إن الله يفك يعني يفرج عنها ولا يفك ازمتها هنا نرجع نزل قوله تعالى قد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها هنا بيقول قد سمعها يمكن تكون معناها يعني أجاب رضي لأن سمعها أحيانا تستعمل بمعنى سماع الصوت يعني علم بالصوت الله يعني درى بالصوت وعلم بالصوت مثلنا يقول سمعها يعني سمعت أنت الصوت وحيانا تقول سمعت يعني رضيت أنت فظيت أنت ما هو معنى الصوت؟ فالحين نقول سمع الله لمن حمده، وش يعني؟ يعني استجاب له، فأحيانا تكون سمعة بمعنى أدرك الصوت، وأحيانا تكون سمعة بمعنى أجاب له الطلب، فهناك بإمكان بالمعنيين لكن نقول قد سمع الله يعني أجاب له الطلب، لأن إيش؟ يعني جالهم فرصة إنهم يعني قال بإمكان يرفعوا هذا الظهار وما يقدروا طلاب. قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يعني استجاب لها قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله تضر الى الله انه ايه يعني انه يحل يعني يفرج عنها قال والله يسمع قد والله يسمع تحاوركما قال والله بيسمع التحاور يعني عندما يتناقشوا عندما كنتم يعني كان الرسول يتحاور مع هذه المراه يعني يتبادلان الكلام وفي نفس الكلام حين قال تجادلك يعني بيتبادل الكلام كأنها بترد يعني بتجاوب عليه ما يعني ما هو ما بلا سؤاله بس يعني جاوب عليها وجاوبت عليه قالت يعني قال ما هو سابر قالت غير كيف نسوي فلذا, فلذا سماه جدال قال تجادلك قال ها والله يسمع تحاوركم ما يعني بيسمع وبيدري بكل شيء إن الله سميع بصير يسمع كل شيء ويبصر كله كل المبصرات الذين يظهرون من نسائهم هذا الحين حكم هذا المساله قال يعني الذين الذين يظهرون يعني يتظاهر يعني ايش يتظاهرون معناه يتظاهرون يعني يقولوا نسائهم انت عليك ظهر امي يقول الواحد من امراتي انت عليك ظهر امي الذين يظهرون منكم من نسائهم قال هنا قال منكم قال الذين يظهرون منكم يعني منكم الله من غيركم المفروض ما بلا قالوا كان هذا عاده في العرب بس هذا الحاله ما كانت تستعمل إلا عند العرب فوبخ من الله وذمم على هذا فريد قال الذين يظهرون منكم وبين هذا الصفه يعني موجوده فيهم قال الذين يظهرون منكم من نسائهم قال وش مالهم قال ما هن أمهاتهم قال ذي بيض... يقول مرتين ما انها عليا كظهر مين ما هي ما هي امه ما هي ما هي نعم ما هي امه قال يعني انه كذب في حين يقول هذا ما هن أمهاتهم ان أمهاتهم إلا الله يولدنا ما أمهاتهم إلا الذي الله التي ولدنا به وإنهم لا يقولون منكر من حين يقول أنتي علي مثل أمي أو لا مثل علي مثل ظهر أمي ويجعلها مثل أمه وأنها حرام عليه فقال هذا كذب ما هي أمة ولا هي مثل أمة يعني بحيث إنها ما يجوز لها يعني إن لا يقولون من فهذا القول يعتبر معصي. يعني ما يجوز الظهر ما يوجد لأحد يكون ظاهر مراده. قال انه منكر يعني حاجة يستنكرها الشرع يستنكرها الله يعني, يعني يجينها عنها وينها يعني وربما يستنكرها الناس وزورها يعني وكذب ما هو صدق ما هو صدق نهمه فإذا منكر يعني ينكرها الشرع وزور يعني كذب. هذا القول يعني لا يرضي الله رزوله وأيضا كذب ما هو واقع ما وصلت لانك الله ما هن أم هم امهاتهم وإنهم لا يقولون من كرم من القول يزورا وان الله لعفو غفور ما بالله يعني كان الله وإن الله لعفو غفور يعني وهذا المفروض جريمه المفروض يعني كان اي جريمه يعني يستحق الانسان يعاقب عليها لكن الله عفو بيمهل الواحد يسامح ما يعافيه اي ما يبادر الانسان بعقوبة وغفور يغفر الانسان اذا ايش رجع الى الله وان الله لعفو غفور يعني بعض لكم من الله يعني هذا المعصية ما هي سهلة ما بلن ربي بيعفي يعني بيسمع ما بيجي عجل العجوبة وبيغفر لي ايش من ايش إذا رجع الإنسان بيغ بي يمكن يعني كان بيعفي عنه فإذا رجع الإنسان قفر له الله والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا, قالوا <سؤال> إذا هنا حكم يعني نفس ال الظهار بين أنها يعني مستنكر وأنها منكر من القول وزور والآن كيف الحكم إذا وضع واحد في هذا القضاية؟ قال والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا إذا واحد قال ذا إمراته في عليك ظهر أمي ورجع كسول يشتينها ترجع له وترجع مراسه ويحلها وطها في كيف يحل؟ والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون يشتينه اذا فما عودونا لما قالوا فتحرير رجبه قالوا فعليه تحرير رجبه جاء الخبر خبر الذين الذين حين قالوا حينهم وصول يعني فيه معنى الشرط جاء الفاف جاء الخبر يعني والذي الذي ظاهر من أمراته قال فعليه تحرير رجبه تحرير رجبه يعني فعليه تحرير رجبه يقترب رجبه قال من قبل أي تماسة يعني قبل يقربها لا عاد يقربها إلا بعد ما أه يعني إذا العزم إنه يعود إلى الوطن فقال ايش يعني يعني يحتك رقبة من قبل ان يتماسع ذلكم توعظون به هذا الكلام الذي قالها الله في يعني في ايش في توضيح يعني كافة او تجبيح هذا الصفة عندما يقولها منكر من القول يزور ويعني فرض الاش وفرض عقوبة يعني انه ضروري ان الانسان يمتنع يلي ايش لما يعني يدفع لما يكفر بعتق رقبه ذلكم توعظون به يعني ذا لتوعظون به يعني توعظون به اي لتلجروا او لتنزجروا عن هذه العاده السيئه يعني فهذا هو وعظ لكم يعني طريقه لكم لاجل تنزجروا عن المعاصي ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير والله يعلم كل اعمالكم في يعني المفروض انكم اجت تنزجروا عن كل ما لا رضي الله. فمن لم يجد إذا ما استطاع واحد يعتق رجبها جاء فغير. كافٍ فعل. قال فمن لم يجد فصيام فيه شهرين متتابعين في صوم شهرين متتابعين لا يبين الباطل من قبل أي تماسة قبل يقربها يعني ولا يجد له يقربها إلا بعد ما يكمل الاش الشهرين فمن لم يستطع إذا ما استطاع صوم عنده مريض والله نحن طبعا شهرين يعني متتابع. يعني لا يفصل بينهم ولو سافر يعني هنا السفر بيقولوا ما هو ايه يعني سافر وصام يعني وقتها خلاص فصل شهرين ما اجاعدين شهرين متتابعين والله قال شهرين متتابعين قال فاي قال فسام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا والذي ما يستطيع الذي لا يستطيع ان لا يعتق رقبه لانه فقير مثلا ولا ايه ولا يصوم شهر المتابعين في إطعام ستين مسكينا. قال يطعم ستين مسكين. قال وجبتين في اليوم. يطعم وجبتين في اليوم. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. ما معناك من يعني مسكينا. ذلك اللي بالله ورسوله. يعني هذا الأمر ولا هذا التكفير لجي لكم تؤمنوا بالله وتصدقوا وتعملوا بما جاء به الله وتلك حدود الله يعني وهذه حدود الله يعني أو يعني أحكام الله حين يقول لا يجوز إيه حين يحرم علينا هذا الظهر وحين يمنع وإذا وقع الإنسان فيه فإنه إيش لا يجوز له يقرب زوجته إلا بعد الكفارة هذا من أش... يعني من أحكام الله هنا الحدود معنى أعلى لان أصل كلمة الحد الحد أفلها في المنع أصل كلمة الحد المنع. ولذا بيقولوا بيننا وبين يعني الحدود بين البلدان أنا بتمنع. وهنا بيقولوا حدود الله يعني لأن يعني كأنه لي يعني المفروض أحكام الله هذه يعني منعكم من أشياء فالمفروض أنكم إيه تتركوها. وتلك حدود الله وللكافرين عذاب قليل. هذه ما هذه يرفض الانقياد للأوامر الله ولا يعني ما ينفذ اوامر الله قال لهم عذاب أليم يعني هذه الأشياء المذكورة يعني ذكر الله يعني ذكر تحريمها وذي يفهمنا الأحكام مثلا ذكر تحريمها وذكر أنها يكفر واحد يعني ايضا أيضا حرمة ملامستها إلا بعد التكفير, التكفير والتكفير ايضا بهذا يعني بهذا التدريج قال الله ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم قال الذين يحادون الله يعني يخالفون الله ان الذين يخالفون الله لان المحاددة هي مخالفه هذه لكم الحد يعني كانه يعني منع ما جاء به الله قال المحال كان حين يحاد الله يعني منع ما جابه الله يعني لم ينقد منع ما جاء به الله فقالنا الذين يحاذون الله إشكالته يحاذون ما هو ذر ويجهو في حرب الله يعني ذاكدو أي بيعثي الله إن الذين يحاذون الله ورسوله إن الذين يحاذون الله ورسوله كبتوا كبتوا يعني أهلكوا لكن عفه معنا حنقول الكبت فيه معنى الذل يعني يقول مكبوت يعني يعني ذليل واحيانا يستعملوا الكبت بمعنى الغاب يو في معنى الاغاظه له يعني جيلهم لهم غضب وذله ويعني ويهانه يعني كبتوا كانهم أهينوا اهينوا واذلوا واهلكوا كبته كما كبت الذين من قبلهم هذا إذن المراد بها حصل يعني بعض الاجد هذه خالف يعني يعني هذه رفض انقياد لرسول الله وقالهم ايش يعني يعني يعني حاربهم الرسول ويعني حصل لهم الاش يعني هزيمه منكره فرادى كانها هذه الهزيمه كبتو يعني انذلو ويعني ايش يعني حصلت لهم هزيمه منكره ان الذين هادون الله رسوله كبتو كما كبت الذين من قبلهم يعني كما يحصل لمن كان قبلهم وقد انزلنا ايات بينات ربما ان قال كبتو وقد انزلنا ايات بينات يعني يشتي الكلام يعني يعني ما الله ولا فعل بهم إلا وقد أنزل آيات بينات. يعني كبتوا وقد أنزلنا آيات بينت هو يعني, يعني ما يعني كبتهم الله ولا عاجبهم إلا بعد إظهار الحجج كبتوا وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين والكافرين أيضا قال بيجي لهم عذاب مهين عد ربما في يعني في الدنيا ولا أيش أو في الآخرة لهذا عذاب مهين عد في الآخرة فلذا قال وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعاً، يعني وبيجي لهم عذاب حين حين يرجع يبعث الله الناس جميعاً، فينبئهم بما عملوا ويرجع لهم بكل أعمالهم، كل أعمالهم يعني بيجي لهم عذاب أليم ويحاسبهم على كل أعمالهم، فينبئهم بما عملوا أحساه الله، يعني أحساه كل عم أعمالهم، ما بشيء أيه، ما بشيء ما هو معلوم عند الله، أحساه الله قد قديشو كثير من الأعمال، فقال برجع ينبههم الله بهاء ويخبرهم وفيها توب لهم ويعاقبهم عليها قال أحساه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد يعني الله بيحضر كل شيء وبيدري بكل شيء ألم ترى, إلى الأن ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع هنا قالوا كان لأي يعني كانوا بعضهم يعني يتناجوا ويتكلموا لحالهم يتكلموا فيما بينهم يعني سر ويتناجو ما ثلاثة وشتلوا حبس معهم والله خمسة قالوا حصلت هذا ب بالثلاثة كان بتناجو الحالهم ويتكلموا فيما بينهم ونفس وخمسة كذلك ورجع بيقولوا في ما بينهم دري الله وبايديري بي... مش بنقول هنيا قالوا بعضهم بيدري بعض الكلام قالوا بعضهم لا بيدري با... بكله بعض قال ما هو داري ف يعني فالله بين حالهم قال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض يعني ألم تعلم بأن الله يدرك كل شيء في السماء وفي الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة يعني ما يمكن يحصل ما يكون يعني ما يحصل أو ما يوجد من نجوى ثلاثة ما يكون بيقول ما يكون من نجوى ثلاثة يعني ما يجي ثلاثة أثناء يتكلموا يستلموا في يسك الله هو رابع الله, الله هو حاضر معهم وعالم كل شيء الله هو ولا خمسه الا هو سادسهم احنا قلنا لكم هذا يعني قالوا قالوا كم به حادثتين حصلتا جابها ثلاثه وبه خمسه لأن هذا الذي ذكرهم بالذات والله قالها لا ثلاثه قال ايش هذا الذي حصلوا لكن قال ولا ادنى من ذلك ولا اكثر فاذا قال ولا ادنى اقل من ذولا يعني لمثلل ولا اربعه ولا اكثر يعني اكثر من الخمسة يعني من اربعه يعني كم ما كانوا ما بيحصل الا ايش إلا هو معهم يعني والله حاضر يعني إلا والله يعلم ها أكثر من خمس يعني أكثر من أربعة حين قال ما يكونوا من نجاة ثلاثة إلا هو ولا خمسة يعني ولا أكثر من خمسة نعم يعني أي عدد ما بيحصل يعني ما يمكن أيش يخف على الله شيء هو في الواقع الله قلنا بيعلم بما في الصدور حتى ما في صدور ما بلا فيها كان المحلم تلميح لهم وعجب تركيب يذكرهم ولا يذكر أسمائهم ولا يعني خل يعني ي... لا يذكر كذا يعني خمسة يجير إلى ثلاثة وخمسة فيها توبيخ لهم ولا ذكرهم يعني بالنسبة يعني اسماءهم تشتهروا لله هو قال ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا في أي مكان لو حاول الصباح في, في مكان بعيد أو في تحت الأرض أو في أي مكان ثم ينبئهم ومعهم بلا معهم بس يعني يعني أعمالهم كلها يعني محفوظة يخبرهم بكل اعمالهم ويعاقب عليها ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة يخبرهم بأعمالهم يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم يعني لا يخفى عليه شيء ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه نرجع أنك قال إلى يعني إلى الصفة كانت في المنافقين قال كان المنافقون يتناجف فيما بينهم يعني يتواصل اثنين ولا ثلاثة بيقول إحنا نتواصل يتحدثوا يعني في سر وجوب ناس يعني به ناس من المؤمنين كما لقي واحد وحاولوا يتكلموا في ما بينهم اشتروا الجلاء اشتروا الجلي يعني يقتال هذاك الرجل المؤمن ذي هو بعيد منهم يعني حين يراهم بيتكلموا في يعني كأنهم بيتكلموا فيه أو بي يذمه أو يتكلموا في حاجة حوال فلذا ما اشتروا ما اشتروا حبروا فقال يعني كانوا بيقصدون إيش الأذية لهذا الشخص؟ فالله نهىهم وكان به الناس يعني كان بهم ناس قيم يستعملوا هذا الأسلوب يجوا يتكلموا في ما بينهم ويتكلموا في بينهم وقصدهم كما جاء واحد قالوا يتكلموا في ما بينهم وجمعوا يعني بحيث إن كمال قيم بحس وحشة وحس إنهم إنهم بيدبروا الشيء ولا إنهم بيتكلموا فيه ولا يعني بحس إنهم يعني بي يعني بيتأثر منهم ويتضرر منهم كيف ماهم؟ إلا, بعض إلا يمكن كان كانوا يتكلمون بسوء في الواقع لكنهم قصتهم أيضاً لغاضة ما هو ما بالله يعني يتكلموا بس يتكلموا بيحاولوا يغيظوا الشخص يعني يظهروا لأنه إيش أنهم يشتوا يعني مثل يشتو ولا يمع عليهم مدخل راهم يتكلموا هو عندهم ولا قريب منهم فقال فالرسول قال نهاهم قال لا يسويوا كذا فما يعني فلم ينقادوا وعادوا إلى هذا هذا الغفله فقال ألم تر إلى الذين نهوا عن النية ثم يعودون لمن هو عنه يرجعوا إلى عادتهم ويتناجون بالإثم والعدوان وما الرسول ويتناجوا في ما بينهم يعني إيش ببشيء فيه معصية لله الإثم والعدوان يعني بما فيه أي ما يستحقوا عليها الإعجاب وما فيه اعتداء على الآخرين وما فيه أي مخالفة لرسول الله قال قال وإذا جاءوك وكما جاءوا إليك وإذا جاءوا حيوك بما لم يحيك به الله أيضا ذكر في مسافة أخرى لأن قال وإذا جاءوا إليك بيقولوا إيش قال السام عليه قال كان بيقولوا يعني منافقين بيجي كما إلى رسول الله وقال السام عليه يعني بحيه بهذا السحياء يعني كذا بيأكل الكلمة والسام يعني الموت السام كانهم عم بيقول السلام عليه بيكالم بحيه ويقول السلام عليك لكن فهم في الواقع بيقول السلام سام عليك ويفرعبها فقال اذا جاءوك حيوك بما من يحيك به الله يعني كان الله قد بالسلام وقال سلام عليهم او يعني قد اخبر يعني يسلم الله على في كتابه وحياها بالسلام وهذا لا بيحيى ما بالسلام بيحرفه ويقول السلام عليهم قال واذا جاءوك حيوك بما من يحيك به الله ويقولون في انفسهم لو لا يعذبنا الله وكما فعلوا هذا الشيء ما هو ما يكفيه منهم إن ايه انهم قد انهم عصوا ربي وخالفوا وتعدوا في فيفسهم ها يعني يعني عرفتوا في ما بينهم عرفتوا ان هذا النبي ما هو صادق ما له صدق انهم إن من يعرف يعني لو كان يعرف ما ندري وكان الله يعرف ما انا وما انا نقفز لا اجل ان الله من عذبنا فقالوا اي قال ويقولون في انفسهم قال والله قال والله في أنفسهم يعني كل واحد بيقول في نفسه يعني لو لا يعذبنا الله بما نقول ليش ما يعذبنا الله كلامنا يعني فإن ما ما صدق إن إن هذا نبي ولا صدق ان الرسول أن الله بيسمع والله بيدين ولا أنح أيش من عذبنا هذا عبي زيد ولا إيش يعني الكفر في أنفسهم ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول قال حسبهم جهنم يعني مذبين قال يكفهم جهنم وش عندنا سيرة جهنم حسبهم يعني يكفيهم يكفيهم جهنم الذي باجنه في الآخرة الذي يعني هو أجد عذاب حسبهم جهنم يصلونها باجي يصلوها يعني يدسو فيها فبئس المصير يعني في ما أسوى هذا إيش يعني ما أسوى هذا المصير الذي يصير إليه يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان قال الله للمؤمنين إذا كنت ناجو يعني إذا تناجيت أنت أنتوا اثنين ولا ولا أنتوا واحد ولا ثلاثة أم مجموعة تكلموا في سر أو في يعني بعيد عن الناس أو لو عند الناس يعني الحال إذا تكلموا إذا تناجيتهم قال يتناجوا إيش حاجة يكون فيها طاعه أهل الله إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإسم والعدوان وما صية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى اتركوا هذه الأشياء ذي كان بتناجبها إيش يعني هؤلاء المنافقين وتناجوا بالبر والتقوى هنا هذه الآية قالوا دليل عنه يجوز التناجي يجوز إنها إن أذاب الثلاثة أو أكثر مجموع في إنهم يتناجوا فيما بينهم، يجوز إنهم يتكلموا فيما بينهم ولو به نفس عندهم، لم بحذير في الواقع بحذير بينها قال لكن يتناج اثنان وبين يعني وعندهم ثالث في حول هذا المعنى، لأنه في أحدهم يعني إذاكنا أنتم اثنان يعني أنتم ثلاثة ولا تروح أنتم واحد وتتكلموا فيما ما بينكم قريب منكم وبحيث وأنتم تبتعدوا بحيث لا يسمعكم وهو يدري. قال لكوا يفعلوا كذلك إنها بلي يعني بيحذن هذا الأمر ويطنم يقول كادم يتكلموا فيها كادم يشتوى كذا كادم يعني حاجة مهم يستوي دو أنا يعني إيش بي يعني بيحذن هذا الأمر فلناه عن لكن في الواقع أنهي عنه ما هو إلا إيش برى عن يعني يعني بيقولوا الكراه وتنبه وتنبه يعني لاكن يستعملها الناس لكن إذا جاوا إيش إذا مثلا إذا بحاجة و أحيانا تطرر الإنسان يجب حاجة يعني أنا ما لقيت فلان لا في هذا المكان سجوا جاي من منطقة بعيدة وباي مشي جيتوا خابر سناوية هنا وبهناس ما به معنى إذا ما حملوا هذه الحديث على الكراها وهذا يحمل على النجود التناجي لأنه قال إذا إيش قال الله إنما قال يا أيها الذين أعملوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى إذا تناجيتم فتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون لكن يعني ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون لا، من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك المنافقين يكون هناك من هناك من هناك من هناك من من من يرقبهم يراقبهم في هذا الأمر إنما النجوى من الشيطان لجلاش بيخليهم يتناجوا وقال ليحزن الذين آمنوا لجلاه إيش لجل المؤمن يعني إيش يفيق منهم ويحزن ويتأثر منهم فإذا الشيطان يعني بيشجع على هذا الأمر ويرقبهم ويوسوس لهم يتناجوا لجلي ضرو إيش لجلي يعني لجلي تضايق المؤمن ووإحدى ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا، لكن هذا النجوى وهذا التصرف الشيطاني ما هو ضار للمؤمن، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، إلا إذا سمح الله، يعني بكل يعني إن الأمور يعني إن الله يعني هو المتحكم في الأمور يعني ما بلن يعني بيخلّي بينهم وبين هذا الفعل وإذا خلا بينهم فيجودوا ابتلاء لك مثلا، يعني يقول إلا بإذن الله، إلا إذا سمح الله لهم. لكن، ما يعني ذلك الكلام بيجي ليس؟ ما بيقول لي الله بإذن الله؟ ما يقول لنا؟ يعني في الواقع أنك إذا بذكت إلا لك ارجع إلى الله ويطلب منه أنه إرفع عنك شرها واعتمد على الله وتوكل عليه وما إيش وما هو لك ما بيحصل هذا الضرر إلا إذا سمح به ربي في يعني يعني في الحين يقول الله إلا إلا الله بيعلم به وإذا رجعت أنت إلى الله بقى يرده. ما بلعتها أبلغ منه يقول له إذا سمح به ربي ما بيحصل هذا إلا بإذن الله إذا سمح به وخلاهم يعني كأنه إذا رجعت إلى الله فالأثر إنه يمنع فلذا قال بعدها أي قال وعلى الله فليت أكري المؤمن قال إذن هذا معنى إلا بإذن الله يعني ما بيحصل هذا إلا بإذن الله إذن في ذلك بدك لا يحصل لا إذن الله فكر عليه وإزمد عليه وبيمنعه واضح الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمن قلنا يعني والمفروض ان المؤمن لا يتوكل الا على الله قالوا من التقديم فيقول وعلى الله بل يتوكل يعني يقولوا تقديم المعمول على العامل يعني في دالحف يعني لا يتوكل المؤمن الا على الله ولا يتوكل المؤمن كان قال الا على الله اذا هو اذيه بيدفع عنه ضرهم وضر الشيطان يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم هنا انتقل إلى آية ثانية أو موضوع ثاني قالوا كانوا يتزاحموا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يتزاحموا بكثراه بعضاً بيجي يجلس ولا حتى يقوم يجلس طول اليوم بهناس الجو ما يدروا وان يجلسوا فقال الله لا كن يسووا كذا يا أيها الذين آمنوا إذا قل تفسحوا في المجلس يعني جاءوا الناس وقالوا فسحوا تفسحوا يعني واسعوا لهم بنقول يعني يعني يعني في يعني في بينهم لا يجلس واحد جلسة بحيث يملك مكان كبير هذا معنى في يعني بيقول إذا تفسحوا في المجلس يعني إذا بيكون حنا بالهجناء توسعوا إذا تفسحوا في المجلس يفسح الله لكم إذا يعني يفسح الله لكم يعني والله لكم يعني لكم في أمور كثيرة. يعني إذا أحد جاء وكن له ليجلس مع من رسول الله ويستفيد من هذه الله والله بيوسع لكم وباي في كل شيء في أرضاكم وفي يعني في معيشتكم وفي كل شيء حتى وفي دنياكم وأخركم ففسحوه يفسح الله لكم وإذا قيل إن شدوا وكما قالوا لكم يشدو يعني بحي يقول لهم الرسول خلاص قوموا إما يقوم الرجال الناس يشتوي جو بعدهم يجلس معدي خلي أحدي وقد كثير مثلاً قلت قد فسعة والقدم كثير ما عبها ما مجال فإذا قال لهم الرسول خلاص يقوموا فيكم ينشدوا يعني, يعني بيقول الارتفاع نشد يعني ارتفع ارتفعوا يعني قوموا وانهضوا خلاص فخلاص وروحوا إذا جل لكم ينشدوا فنشدوا يعني إذا لكم يذهبوا فذهبوا يقول المرسل نعم ولا ولا نعم منها ولا بعضهم يقول انها قيل يعني إنها عامة مبلغ يعني اختلفوا يعني بعضهم فسرها مثل ال... الإمام التقدلي أبو الفتح الدارمي فسرها قال إذا هم في مجلس النبي ولا في مجلس يعني الع... الع... العلماء الع الهداه يعني بعد رسول الله ال... الإمام الهداه والعلماء علماء الهداه فكان الناس بيجوا كلهم يشتهي يسمعوا إلى العلماء قال فكان لا يكون يجلسوا الناس ولا عديهم وكل يس يتو... أولا يتوسعوا إذا حد جاء يوسعوا له بذيء ممكن لا رجع تقول ما بايقنا باي ولا ثانيا إذا قد جلستم تفترة فقم تتيح الفرصة الغيرة فإذا قال بعضهم يقول إذا قال النبي كذا فقموا قموا ولا يعني يترددوا في هذا وإذا قال واسعوا فواسعوا لهم. وبعضهم قال إذا قيل أي يعني من هو فهل قائم إذا قالوا توسعوا توسعوا وإذا قيل توسعوا يعني انشدو في شدوا كأنه إذا قد أنتوا جلستوا كثير وجاءوا ناس قالوا إشتوا يوم وهم فين لكم تكونوا منهم؟ موضوع مختلف. موضوع يتكبر لا يسأل يعني كيف ما هو مختلف؟ هو ما هي مسألة موضوع مختلف فائدة جديدة ما هي فائدة جديدة؟ هو ما هي مسألة يعني والله فائدة جديدة يعني ما حد قال إيش بقى يقول الرسول يجلسوا على أساس وش ما قال إشتياء خلاص يعني أنت قد جارك خفض خ يعرف على فرسان غيرك فالنبي يقول كذا مثل ذا الحين يدخل ذا الحين في زيارة النبي ما هم ناس ابن واحد يقعد يزور ولا ويجلس مكانه ولا عاية رضا يخرج ما عب خلي الناس لو يسووا مجموعه كذا من يحرموه باقي الناس في يأخذوا حظهم ويزوروا النبي ويخلوا مكان لغيرهم يعني مثل مثلك آذ هالأمر يعني يجلسوا لهم فترة ورجعوا يقوم إذا غيرهم إذا ما بحدا له إذا ما بحدا لكن وأيضاً يجهم خفاف، خفاف نفسه. لكن يجلسوا يعني معه يبعدوا نهائياً. بعضهم باقي ل لما يضيق النبي منه قال لا لكن يلبس. قال وإذا قيل جذو فانجذو يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. فرجع له فانجذو يرفع. يعني كان يعني يعني يعني حتى ولو كان أذي قام. يعني في يقم قم فانشدو أول شيء قال تفسحوا يعني قال فانشدوا يرفع يعني إذا تفسعته تفسعته ووو كذلك قمتوا لأجل غيرهم فالله بيرفع الذين آمنوا يعني آمنوا ونفذوها ها أوامر يعني الأوامر والذين والذي العلم بالذات درجات يعني لاي بعض العالم بعض الناس يتعلم قال ولو تكي تتعلم ولو, ولو قد مثلا قد أصبت يعني درجة من العلم سهل هكوم واتع الفرصال غيره با الله يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات قوموا سهل يعني لا تحرموا غيركم لكي لنكم تشيء تعلم وغيركم اشتتعلم كأنه قال إذا نفذ هذا والله با عوضك الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم خاصة ذي أوتوا العلم منكم قال با درجات والله بما تعملون خبير الله عالم بكل عمالكم يعني باي على كل شيء حين تقوم الأجر التيح الفرصة الغيرة وانت تشتيك باي يلك أجر كبير وباي الله يضن ويرفع من قدرك ربما في التنوير من الله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين دين الجواكم صدقة هنا قالوا قال الإمام أبو الفتح الدين في البرهان قال كان يجلسوا عند رسول الله ويسأله مسائل كثيرة يعني يقدم يعني فيهم يكددو على ويتعبوا يجلسوا على طول يسأله بعضهم بعضهم قال ما بلا بيجي يسأله الرسولي كيف على ما هو اللي أدري بعضهم جي يسأل ها كيف المسألة هذا ها كيف كذا ها كيف كم كذا نجي لهم إيش يقولون أنا هذا متحرر لما شغلوا رسول الله فاسئل هذه أسئلها بعضهم جي يسأل ما أدري كم أسئل ما قصدهم بعضهم ما قصده إلا يعني إلا يعني يرنا بالنجيد ويراه الناس النجيد ماذا ما عقث يتعلم وبعضهم ما يعني ما هم يعني ما هو رغبة صدق في في التعلم قسروا علىهم يعني يعني شغلوا شغله فرجع قال الله هب حل هذا القبي قال يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين ذي نجوا صدقه قال هم هذا الحين اذ يكون يجي من الرسول يتكلم رسول الله سأل في شيء ولا في خرج صدقة صدقة للمساكن ما اشتيه استأله في خرج ايش صدقة لا حين ايش ولا عد حد بدأ قال ما الرسول كذا اذا جيتوا اشتيتوا سألوا رسول الله ولا تكلموا فقدموا صدقه كون يخرجوا صدقه ما هي الرسول الله صدقه يعني زكاه انت خرجوا صدقة كذا خرج من المبلغ من المال فرجع ما عد حد بدأ قال قالوا ما عمل بها هذه الآية المناجح حين أمر فهم إذا ناجيتم فقدموا بين يدينا جواهر المؤمنين ما عمل بها إلا أمير المؤمنين علي صلى الله عليه علي قال جاء مال دينارة دي وكذا راح صرف في وراح بيسأل النبي وكل ما سألهم مسألة بيعد بيعد ما حد حين الشيء تعلم والباقي قال ما هذا حد بدأ بيقولوا هذا يعني هذا معروف إنه ما عمل بها إلا آيش الا امير المؤمنين حتى ان عمر بن الخطاب قال ان كان مع علي بن ابي طالب اخصال كان ذكر ثلاث اخصال لولا اجي له واحده منها انها افضله من عمر النعم منها هذا انها الوحيد الذي ايش قدم بين يدينا صدقه. ومن ومنها قال خيبر حين خرجها الرسول في خيبر ومدري ايش لا لا لا لا لا ده انا قال عن عمر ما تمشيته بس قال هذا المسألة قال اللي ذكره ابن في المصادر انت من من جثار هارون الله هارون الموشى قال من ذكر هذا يعني هنا مشوره ان هذا امير المؤمنين وما عمل بها الله هو قال كذا قال ها قال يا أيها الذين امنوا إذا اجيتم الرسول فقدموا بين ايديكم واكم ذكر يعني قد بين ايدي النجوى يعني قبل النجوى شبه النجوات عنها بإنسان يدين وبين يديه يعني قدامه قد يعني قبل تسأل قبل تتكلم قدم فدقة ذلك ذلك خير لكم وأثر أفضل لكم أفضل لكم لأن الفدقة هذا بتنفعكم لكم أجر كبير وأظهر لكم لأنها حتى يعني بيقولوا الزكاة طهرها طهور ذلك خير لكم وأثر فإن لم تجدوا وإذا ما إذا واحد ما مشي سهل ما على شيء ما قال الله فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم سهل يعني أن تقدموا بين يدي نجواهم صدقات يعني خفتهم ذلتهم الحين تقول أن تقدموا بين يدي نجواهم صدقات يعني خفتوا أنكم تقدموا صدقات خفتوا إنكم يعني إنكم صدقات. قبل, قبل رسول الله أش أن تقدموا بين يدينا نجواهم صدقات فاذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه قالها يعني ما فعلوا ما فعلها قلنا لاامر المؤمن ف حين قال ما فعلتها وجاء يفعبها عليكم فالله قال اسقطها عنكم فاذا لم تفعلوا والله يعني اسقطها عنكم خلاص ما عاد هنا قاعدين كنت تقدموا صدقات كنت جابر بخير غير تقدموا صدقات كنت تكلموا مع الرسول بغير تقدموا صدقات لكن يعني فاذا حصل هذا إنها يعني ما فعلته والله قلت إيش أزكر هذا عنكم وتأيش وسمحكم بهذا فأراد فأنا الله أراد وتاب الله عليكم يعني ورفع عنكم هذا الايش التكلفة تاب عليهم لأنهم يعني بيقولوا مجال بينهم اشتراك بين تاب الله عليكم ورفع عنكم هذا التكلفة إنه ما بيقع فيهم آخذه فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم والظاهر يعني ما ما بيظهر لنا معناه بعضهم بيقول إنهم تابوا من هذا والله ايش تاب عليهم ما بيطارن قدي معصيهم في الواقع <تصفيق> ما بلقى قال إذا قدمتم إذا يعني إذا أتلمتم من رسول لانا جيتم فقدموا ما بلقى كانوا وابا خم ليش ما يتعلموا ليش تركوا وليش بخلوا قال فإذا فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم خلاص هذا الحين قال ما فعلتوا ولم تتلتوا أكثركم والله قد أثقف عنكم هذا يعني مثل <تصفيق> الحين يقول سمحكم مع... يعني قال لعت أتقدموا صدقات لا فأقيم الصلاة وأعطي الزكاة وأطيع الله وأطيع الله ورسوله. لكن قال أقيم الصلاة سوا صلاتكم حلال وأعطوا الزكاة وأطيع الله ورسوله وإذا كان الله أمر بشيء أو رسول فاعطيه. ذي قال كبان مثليين يقول بائع فيكم عنه لكن لا كنت تأه في أي أمر آخر فاستقيموا والله خبير بما تعمرون لأن الله عالم بكل أعمالكم فحاسبكم على كل عمل. ألم تر الا الذين تولوا من غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم هنا أنت قال, قال إلى الى إلى الى كلام في في بعض المنافقين قال كان بعض المنافقين بيتولوا يعني اليهود اليهود مثلا او غيرهم يعني من اعداء الاسلام بيدم مسلمين اذا ناس من المسلمين بيتعا يعني بيتعاونوا مع الايه مع المشركين او مع اليهود فيما بينهم بيعقدوا علاقات واتفاقيات أنهم معهم ومنهم متعاونين معهم يعني يتولوا على الناس المشركين هؤلاء إما اليهود أو غيرهم فقال ألم ترى إلا الذين تولوا قوما غضب الله عليهم قال ما يعني ما رأيت هؤلاء المنافقين هذي يروح يتولوا نؤدهم قد غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم هذا ولا القوم ما هم منكم يعني ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم أنتم ولا منهم ما يعني ما إليهم. ما هم منكم يعني يا مؤمنين ولا منهم يعني ولا من هؤلاء المنافقين. لأن المنافقين قد مسلمين ما أنت ماهم المسلمين فقال ما لهم لا على لا منكم يا مسلمين ولا هم من من هذه ولا منهم يعني ولا حتى من هؤلاء المتولين لهم يعني ولا من هؤلاء يعني مثل يقول تولى يعني به من هؤلاء فجينا تولى وليهود لا كيف تولى وليهود لاهم منكم يا مسلمين ولاهم منهم ذ من الدولة منافجين لأنهم يعني يعني أظهروا أنهم مع المسلمين وقدموا التفجير خلاص لاهم منكم ولا منهم يعني لا في الواقع كذا يعني لأن أنت ما في الواقع من تمين أنتم أنت ما ما يعني ما بينكم منتم منتم منتم من يعني ما بلقى كان في السر كان في السر بيت تع ما بي... ما هم منهم في الواعظ هم ذولا فريق وذارك فريق فلذا قاله ألم ترى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وكما قالوا لهم وش أنتم قد أنتم معهم ولا ذا قالوا لا والله نحن معكم وتقول أنتم مع المسلمين قالوا والله نحن مع يعني إذا جاءهم أي اتهام بيحلف أيمن ويكذلوا فيها ما بي قال ويحلفون على الكذب وهم يعلمون يعلمون كذب. يعني بايحلفوا انهم على رسول الله بيقلوا قلبه قال وانهم يعني بايقوا في اي واحد وهم ايش وهم يعلمون انهم كاذبين هذا المنافقين كذا ما بي قال اعد الله لهم عذابا شديدا هذا المنافقين قال اعد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون يعني انهم يعني كانوا إيش كانوا يعني كانت أعمالهم سيئة إلى بعد الحدث يعني ما أسوأ أعمالهم يعني أسوأ أعمالهم سيئة حتى يتعجب منها كل إنسان اتخذوا أيمانهم جنة كيف قال بيجعلوا أيمانهم وقايهم يعني بحماية نفسه بأيمان اتخذوا أيمانهم جنة الجنة ال ال إيش الوجاية ولا الذرق الغبار لهم جعلوا اليمين يحميهم لا أيش حد يشك ولا ولاه يعني فمت نامهم حربوا اللي جاء حد راجل لا, لا ياخذ المراي يقول هيك فقال اتخذوا أيمانهم جنة يعني ما ببالوا فصدوا عن سبيل الله فحاولوا أنهم يصدوا عن الإسلام وعن الدين واذا قالوا اي اي مع, مع يعني مع الله ومع المسلمين فصدوا عن سبيل الله بهذه الطريقة يعني كأنهم يعني ضروا المنافقين كان ضررهم شديد على الايش على الاسلام فقال هؤلاء اتخذوا إيمانهم جنة ووأيش وحتى بهذرا إيمانهم يعني إسلامهم معي على ولا جنة إحمالهم والله في الواقع هم ضد الإسلام اتخذوا إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين قال فش بيجيلهم عذاب مهين مخزي لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا كأنهم بيحاولوا إيش بحاولوا بهذا الأعمال يعني كأن الداعي لهم والاي وطمع الدنيا هو الهوى واتباع الهوى فأجل اي شيء يحصل على أموال فقالها أموالكم وأولادكم قال ما هي نافع لكم يعني انت أنت الآن بتعصوه ربي وتقوموا وبعد الحق لجل, لجل الدنيا ما هي نافع لكم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ما هي نافع لهم ولا أي نفع؟ يعني ما هي رد العقوبة الله اولئك أصحاب النار هذا هم أصحاب النار ولأيك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله بجاء أصحاب النار قال يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له قال بجاء يعني النار ويتخلدوا حين قال يبعثهم الله فيحلفون له قال يبعثهم الله يا مرج له كما له يعلمون ربئهم على العرض وما ما بفونهم إن ويحسبون انهم على شيء عندهم ان نبات ينبعهم اليمين مثل ما كان بيفعلوا معكم يعني نبات نجهم يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء عندهم قد با تنفع امذ اليمين الكاذبه والفاجره الا انهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان قال هذا لا قد استحوذ عليهم الشيطان يعني قد تمكن منهم تمكن كبير حتى بيلعب بهم وقدم ذولا يعني ما هي مسألة يعني هم ذولا بي, بي بيظهروا شيء ويبطنوا شيء آخر يعني بيظهر الإسلام وما ما مش يقولوا فيه ولكن هم حاقدين على الإسلام وايش وبحاولوا يخربوا فيه الاسلام بذ يستطيعوا استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله يعني وايش حتى ان يعني تمكن منهم الشيطان حتى ما عاد ما عاد يخافوا من ربي يعني قالهاهم بالاموال وبالدنيا وكذا حتى ما يذكروا ربي يخافوا منه فقالهاهم ذكر الله أولئك حذب الشيطان هذا لا هم مجموعة الشيطان الحذب يعني مجموعة هؤلاء يتحذب الشيطان ألا إن حذب الشيطان هم الخاسرون يعني الجمعة الذين تبع للشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذل قال أي واحد يحاد الله يعني يخالف ربي ولم حاذده لضنه مخالفة ما هو مبلغ مثلات يعني جاب نفهم أكثر من رأس يحاد يعني كأنه قاتل ويحارب ربما لو ما يعني قالوا إنه هو أخله قالوا من الحد وهو المنع يعني أذيب يأسي الله حين يقول يحادون الله يعني يمنعون ما أسى به الله يمنعون ما أسى به الله أي ولا يرسدون ما جاء به الله فهذا يحاد الله قال إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كل واحد يأسي ربي ما يرضى يطيعه يعني هني يمرك ربي بشيء وانت ما ترضى وتعصي ربي قال هذا كل واحد يفعل هكذا تعصي الله قال هو ايش اولئك في الاذلين با الله ربي ويخذيه كتب الله الاغلبان يحدون ولا يمنعوا ما جاء به الله قال. يعني الحد كان منع ما امر الله به يعني قال يحاد يعني ايه يمنع، يخالف قال معناه المحاداة ذه فقال قال الحرم الجسمي قال معناه ال مع هي المخالفة ولأنه قال وأثرها ال الحد قال المنع فهم بيمنع ما جاء به الله فذي هاي حد والله يعني يمنع ما جاء به الله فقال ايه؟ هذا لا قال في الأذلن يعني أي واحد يعصي ربي وكأنه حين تدري إن ربي قد أمر بكذا وتعتافيه يعني أي شيء وتتركه ولا يعني نهى عن كذا وتروح تأصيه وتفعل هذا الشيء فأدل حينها قال ايش مخالف لله يعني كأنك متعمد كان المكتود بي يعني بتعمد مخالفة الله أذي بيتعمده يعني بيتعمد يعني مخالفته يعني فهذا لما هم قدوا أيش في العذلين كتب الله لأغلبن أن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز يعني كتب الله حكم بهذا إن, إن الله بقى يغلب وقلنا الحق باينتصر وانه باين تنتصر الحق يعني ان الله باين ينتصر وايه و... والرسل باين تنتصر هذا كتب الله وقلنا لكم مثل هذا يعني حين يقول كتب الله لا اغلبن انا ورسلي عن بعض الرسل يعني يعني ما بينتصروا ما في الحرب ولا ما انتصروا في الحرب ولا بعض القائمين بالحق لكن الانتصار حين يقول الله كتب لا يعني ايات لا اغلبن انا ورسلي قالوا يعني معناها الاغلب يعني اني أ... أظهر كلمة الحق حتى, تغلب حتى يغلب الحق الباطل يظهر الحق فما بيأي ناس يقوموا بالحق إلا ويظهر الحق هذا الشيء قال الله أوجبه فذي قلنا لكم حتى لا ينصر أن الله ومن ينصره ان الله يعني إن أي إنسان ينصر الله ان الله باي ينصره ويجعل الحق يظهر هذا دي يتناسب حتى فلذا يقول واحد كيف أن الله قال لا ينصر إن الله ما ينصره وإذا عندك الحسين نصر الله وإيش وكتله لكن قلناها على الحسين نصر الله فأظهر حق الحق أظهر يعني أي ما أظهر يعني بان أظهر للناس زيف بني أمية وبان لهم يعني بعدهم عن الحق وعراهم وظهر الحق بجلي يعني بأوبح الأمور فهذا بخروج الإمام الحسين اذا هو نصر الحق فنصرها الله يعني جعل الحق يظهر فانت ترى في ايه اذا قد يكون النصرة في الاذهاب في يعني في اظهار الحد الى هنا نرجع نكملها بعد ما نقول هذا الحين أسرع جديد <تسجيل>, تسجيل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوعدون من حاج الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم عندما ذكر في الآية السابقه يعني ذم المنافقين قال الذين تولوا قوم غضب الله عليهم و بين الشيطان قد استحوذ عليهم هنا قال لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله قال ما به يعني ما الش يعني ما به ناس يجمعوا بين الايمان وموده اش المحاربين لله ورسوله قال لن تجدهم يعني كان الايمان يتنافى مع إيش يعني مع موالات الأجل المحاربين لله ورسوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله لا <تصفيق> حاد يحادون هنا معناه يخالفون سهل هل يخالفون <تصفيق> يخالفون أوامر الله لا تجد قوما يؤمنون بالله والآخر بالله واليوم الآخر يودون يعني يحبوا وينصرون قال من حد الله يعني من خالف الله ورسوله. قال ما بحد يعني لأن الإيمان المفروض ما يجتمع مع هذا. قال حتى ولو كان هذا ولا يعني يعني ما هم يعني, يعني لا تجد قوم من دون يودون أحدا يخالف الله ورسوله. ولو كان هذا الشيء أحد أو هذا المخالف لو كان ايش قال آباءهم أو أبناءهم يعني إن الإسلام بيو يقدمها يعني بيقدمها المر على كل شيء المؤمن بيقدم الدين على كل شيء فما يمكن انه يود واحد يعني بحيث انه ينصره ويقوم معه وهو ايه وهو ايه مخالف المخالف للحق خصوصا في ايش بالنسبه للحد يعني المؤمن دائما بيقدم دينه حتى لو كان على ايش على ابويه ولا على قرده او أو أو أو أبناءهم أو عشيرتهم ولئيك كتب في قلوبهم الإيمان يعني أأ المؤمن بكتب الله في قلوبهم الإيمان ما عاد يمكن يعني ما عاد يمكنهم يودوا من حاد الله رسوله كتب في قلوبهم الإيمان يعني كان ثبت الإيمان في قلوبهم او يعني أيه كتب في قلوبهم الإيمان كأنه ثبت الإيمان في قلوبهم وعانهم عليه أو وفقهم لأيه لأن يثبت الإيمان في قلوبهم وحبب اليهم الإيمان وجعلهم إيش ما يعني يستقرون عليه ويثبتون عليه ولأيك ثبت إيش الله في قلوبهم الإيمان وأي وأيدهم بروح منه أيدهم يعني وقواهم وقواهم بروح منه يعني عد بيأيدهم بمعاونة منه هذا المعاونة سما روح لأن يعني لأن المعاونة يعني كانت ألفة بيساعدهم الله بالطه هؤلاء المؤمنين يعني من امن واخلص بيساعده الله بالطه ويعطيه اشياء تسهل لها الايه تسهل الايمان واتباع على الايمان فقال وايدهم بروح منه ثم هذا الشيء التاييد قال بروح سماه روح لان فيه يعني لأنهم بيعيد بشيء يعني يمسك لهم يعني يثبتهم على دينهم فهو ايضا كان في حياه لأن الدين في الواقع كل شيء يعني يربطك بالدين هو عبارة عن حياة قال وعيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار وخالدين فيها ايضا قال ويدخلهم يعني بيساعدهم في الدنيا ويثبتهم ويوفقهم ويسهلهم طريق الخير قال وعد في الآخرة وقال ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قال ويدخلهم إياش في الجنه قال وخالدين فيها وخالدين فيها ويخلدهم فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم وهذه نعمه كبيره جدا ان الله يرضى عنهم لأنها بيجي أحسن يعني يعني يعني أكثر ما يتمنى الإنسان رضا الله لانه اذا حصل على رضا الله بيحصل على كل خير قال رضي الله عنهم هذه مكانها رفيعة جدا أي يعني يعني افضل حاجه يمكن يحصل عليها الانسان ورضوا عنه يعني وهم رضوا عن, عن ربهم يعني وهم يعني ايش حصل لهم ما ايش ما يغني ويرضيهم ما بأي شيء حصل لهم ما ايش يعني ما عجبهم كل ما حصل كان مرغوب ومرضي عندهم يعني هي يقول رضوا عنه يعني رضوا عن ما اعطاهم الله يعني انهم حصلوا على كل شيء يتمنوه حتى رضوا اقترضوا قال رضوا عنه اولئك حزب الله قال هؤلاء هادي حزب الله يعني مقابل الاش المجموعه قال, حزب, الشيطان. قال هؤلاء المجموعة حزب الله يعني مجموعه الله أو يعني, او يعني جنود الله الا ان حزب الله هم قال يعني يعني, ألا يعني ألا إن حزب الله هم المفلحون هم الفائزون هم ما الذي باظ ضروب الا يعني بالنتيجه الحسنه هم الذي باظ كل